طول غيابه على يضاقه الدنيا بي والبلى ما حسبت حساب طول طول غيابه على يضاقه الدنيا بي والبلى ما حسبت حساب طول غيابه لانها اكبر مستحيل ولا حسابت حسابي إني أسهر مثلها الليلة وحاش بحسابه قلت يوم ينتهي يعني شبي غيابي واذر ماهو مع غيابي للأسف متشابه واذر ماهو مع غيابي للأسف متشابه طول الغياب علي الدنيا بي والبلني ما حسابك حساب طول الغياب يا الله تخفف علي الهم وأنت درابي إني إفراز له من رمس النصابة يا إلهي شوفني للصبر فاتح بابي بس له الصبر في وجهي يسد ابوابه بس في وجهي يسد ابوابه طول الغياب علي بغت الدنيا بي والبلاء ما حسب حساب تحسب طول الياب صبر يعدر لو يشك ثيابي دنيا والمن كشاف سترى وشك ثيابه غبته يعني غيابي اهلي وعز اصحابي عزتي للي في جد اهلي وعز اصحابا عزتي للي في جد وعز اصحابا طول ضياك يا قريو الدنيا في والبلن ما حسب حساب تحسب طول ضياك من سماح المجرم الإرهابي علني فدوت وعجري متاه ورهابا آه من ثقل الدموع اللي تشيل هدابي كيف بسلم من عذاب الدمعه السكابة كيف بسلم من عذاب الدمعه السكابة قول غراب علي بل أني ما حسابت حساب طول غيابة ما بقى لي غير جدد دعوة الوهابي وتحد الوقت لو كشر علي نيابة لنحقق في وصاله رد فعلي جابي أكتفي به عن تفاصيل الهجر وسباب أكتفي به عن تفاصيل الهجر واسبابا طول الغياب الدنيا بي والبلني ما حسبت حسب طول الغيابا ما هي إلا ليلة يا روح هذه لازم احيا بها عشان اموت بها حيا بها روح الشاعر <سؤال> الاعرابي واترك الشعر ما يا الكل مع غنابا واترك ما تما يا الكل مع رحسبت حساب طول غيابه اول غيابه الدنيا بيه والبلاني ما حسبت حساب طول غيابه والبلاني ما حسبت حساب طول غيابه